أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> <سؤال> إن آذن في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إن <تصفيق> <تصفيق> في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شخص تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة